ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباتا وجعلنا النهار معا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 وَصِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ شَرَاباً إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً لِلْقَاطِعِينَ مَا أَبَى لَا فِيهَا أَحْقَاباً لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ضُرْدَةً شرابا إلا حميما وغساقا 112. جزاء وفاقا 113. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذا كل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم